ذكر وموعظة ونون فيه شفاه للصدور وشفيعنا يوم النشور وصفاته نبع الهدا نروق الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان ما فيه تعطر الأذن والقر تبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والبراء.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 هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الأذن والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن سيد بي قلوبنا واغفر بي ذنوبنا واشرح بي صدورنا يا ربنا اذهب به احزاننا فرج بي همنا فرقا إليه تنصت الأكوان وفيه تعذّر الآذان والقرناء ضياء يملأ الأفاق ونور يبعث الأشوان وفيه محاسن الأخلاق والقرناء